الله أكبر الحمد لله ربي عالا لنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 شيء عليم هو الذي, هو الذي خلق السماوات والأرض وما في ستة أيام ثم استغى على العرش يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يورد الليل في النهار ويورد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وافقو من جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وعافقو لهم أجر كبير وما لكم لتؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ آيات البينات ليخرجكم من الظلمات النُّورِ النور وإن الله بكم سمع الله لمن حمد الله الله, الله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 الله قرطا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشرىكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فانتمسوا نورا فضرب بينه بسور له بابا باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم لهم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم ولا من الذين كفروا ما أكون أنا ربي مولكم المصير